وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَات الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ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 ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعيو في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثة للخبثين والخبثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبررون مما يقولون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 وَإِن طَلَّ لَكُمْ أَرْجِعُوهُ فَأَرْجِعُوهُ وَأَذْكَرُكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَعْمِلُونَ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لهم. إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغبضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو آبائ بعولتهن أو أبناء بعولتهن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 أو الطفل الذين لم يظهروا على أوراة النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوموا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون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 وَاللَّيْسَ تَعْفِفَ الَّذِينَ لا يَجْدُونَ لِكَأْحَنَّ حَتَّى يُعْلِمَ يَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أِيمَانُكُمْ فَكَاتِبُواهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتُوهُمْ وَأَتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي أَتَاهُمْ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلو من قبلكم وموعظة للمتقين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 في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدوب والأصال رجال رجال اللات لهم تجارته ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار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 حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض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 وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار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 وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن له الحق يأتوا إليه مذعنين أَفِي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون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 وما على الرسول إلا البلاء والمبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعمل الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنا نلهم دينهم ولا يمكنا نلهم الذين ارتضا لهم, الذي لهم ولا من بعد خوفهم أمنا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 فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تاقنون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه